وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذا اذن ربكم لا ان شكوتم لا أزيد أنكم ولئن كثرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه بريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسُلْقَانِ مُبِينٍ.